وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِينِ بَعْدِ سَمُوهُ أَحْمَدُ